ولما بلغ جده واستواتنا وحكمه وعلمه وكذلك نجزي المحصنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجدت فيها فوجدت فيها فاستغاده الذي من فيعته على الذي من عدوه فوكده موسى فوكده موسى إنه هو الوقور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمدرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرقه قال له موسى لغويم مبين فلما ان ارد ان يدطق الذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامته وما تريد وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى مدينتي يفعا قال يا موسى قال يا موسى ان الملا يئتمنون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج ان لي لك من فخرد منها طائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين